مد كبوشا رايت الذي ينهى عبد اذا صلى رايت انك على البدا او امر بالتقوى رايت انك كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا ليلي لم ينفع شيئا نسفا يا ناصيه ناصيه سَنَجْعَلُ نَادِيًا سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطَاعُ وَالسُّيُوطُ وَقُتْرِبُ